يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوا نَالِيهِ وَإِن لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَتَيْقُونَ هَذَا إِفْكُمْ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ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 حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا, وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذجيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب جنة وعد الصدق الذي كانوا وعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت الفرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق سيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ إِذْ هَبَطْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ لَزَوَّنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَأَذْكُرُ أَخَوَاعَهُمْ إذْ أَذْرَقَوْا مَهْوِي الْإِحْقَافِ وَقَدْ قَالَتْنَ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ قَالْتِهِ أَلَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فَإِنَّ مَا عَارِضًا عَابِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْذِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَابِضٌ مُنْطِرُنَا فَلْهُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ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 إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ عَلَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وذلك افكهم وما كانوا يفتوون واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين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 قال فذوقوا العذاب بِمَا كنتم تكفرون لَّمْ كما صبر الْحَدِيثِ العزم تَصْبِرْ كَمَا ولا أُولُو لهم مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم إِنَّمَا يَعْلَمُونَ عِندَ من نهار نَحْنُ فهل يهلك بَلْ القوم يَتَسَاءَلُونَ